بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا من من خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبة أو أجد على النار هدى فلما أتاها نوذي يا موسى إني أنا ربك فاقلع معليك إنك بالواد المقدس ثوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى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 قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآدم أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وابم يبك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى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 فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلم التسمين في أهل مدينة مجئت على قدمي يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري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 وأنزل من السماء ماء فأقرجنا به أزواجا من نبات شتى كنوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا لقد افلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى اما ان تلقي وإما ان نكون اول من القى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 ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضي ما انت قابض انما تقضي هذه الحياه الدنيا إن آمن بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولَى جَنَّاتُ عَبْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِبِينَ فيها وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى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 وإني لوفاغ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتبا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أفدي وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القسامري السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له طوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجُونَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَاؤُمُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتَنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحْمَانٌ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا إِنَّ بِرَحْمَةٍ عَلَيْكَ فِينَا حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْنَا مُوسَى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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أتى الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم مسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما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 ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب ذبني علما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عجما واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ ۖ إِنَّ لَكَ أَن فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَحْفَىٰ فَوَسْوَسَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ ۖ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ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 فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لا يأتينا بآية من ربه